النار بتمن ال هو فيها طبعا نيوكليس سايتوبلازم فكرين البتاع اللي زمان ده من رائد حاجات بتاع زمان ده فكرينها طبعا هاي كلها انت لو شفت اللي في شطر في شطر في كتاب الساينس بتاع تانية اعدادي تانية اعدادي انا شايفه بنفسي اه الكلام ده الفول ديتيل اه بالتفصيل والساينابس وكل حاجة تحت ولا ايه حاجه غريبه غير ده ده انت واحد عمليه بس في ملحوظه عايز اقولها لو اي حد فيه كليه قريبه في التعليم يعني رجل تعليم في الابتدائي والإعدادي والثاني والناس بس يبقى ايه في الوزارة حاجة كده الكتب دي مالي انا اخطاء مالي أنا اخطاء علمية واخطاء في الاسبينج واخطاء يعني يبزيد حاجة يعني واللي كاتبها هو مش فاهم واصلا هو بيكتريه فده اللي بزعل بس الواحد هم معلوم انا يعني بيعجبوا الحاجات دي دين برايت خارج من النيردسل اكتون اكسون الاكسون فيه تلات اجزال الجزء الاول اسمه ناكن اكسون يعني اكسون مش متغط فيه بحاجة الجزء اللي بعده ميلينيتر والجزء اللي بره هو تحت خالص ميلينيتر وليه نيوروليمة كلام زمان نيوروليمة بعدين الداير بتاع اللي تحت ده بالترمينال ارترايزيشن وكلام خيبان كده طيب بص انت بقى فانت ارسم الرسمه المعادله اللي على الحنفوره دي ارسمها على الشمال او تحت الرسمه اللي يريحك الرسمه دي عبارة عن مين نيرف سيل دي نيرف سيل اهو وخارج منها البريفيرال نيرف بقى. فالبريفيرال بيمر بتلات مراحل جزء جوه حرف الاتش اللي هو جوه الجري مثلا وجزء بره في الوايت مثلا وجزء بره خالص في البريفيرال في البريفيرال نير بره خالص بره السن هيت ده التلات اجزاء الجزء الاول هيبقى هو ده النيكل يعني الجزء ده مش ايه مش مغلب بشيء اللي جوه حرف ال والجزء اللي هو المايلينيتد اللي هو هيبقى في المايلين في ال white ده عليه مايلين والجزء اللي بره ده خالص ايه عليه مايلين ونيروليمنا يبقى انا حاسس ان البريفرالنير اكسون وميلين اكسون وميلين من هنا هيجي بقى النير في امراض بتبوز الاكسون وفي امراض بتبوز الميلين مين اللي ممكن يرجع اه لو حصل لي دي مايلينيشن يحصل لي ري مايلينيشن عشان كده ممكن هتحد انما الاكسون لما بيبوز بتبقى يعني الريجريشن فيه بيبقى صعب شويه بياخد يعني قالب شويه ده هيبقى في تريتر انيوروباسي مش قصص حكايه 24 بصوا احنا خدنا بوكس كورتيكليجن خدنا ايه الكورتيكليجن نزلنا تحت capsular <كبثولار> region <ليجين> نزلنا مترين فوق مضله ونزلنا المره اللي فاتت spinal cord وخدنا spinal cord region النهاردة هنخرج بره الspinal cord وناخد ايه الperipheral nerve خلي بالكوا الperipheral nerve بتشمل الكرينيال نيرف والايه والسباينال نيرف اللي خارج دي احنا ماشيين بالترتيب خلي بالك بريفرال نيروباثي بريفرال نيروباثي هيبقى كال هيبقى كال في نوعين نوع اسمه اكسونال ونوع اسمه دي مايلينيتد الدي ميلينيتج ميروبيسي اللي هو شيز بتبقى بيبوز و بيرجع تاني ودي حاجات كلها أوتو امينون كلها حاجات أوتو امينون واللي على رأس القيمة دي جوان باريس و بروب تيبا الجوان باريس هو ميلينوبيسي في البريفرال نيرف او امراض كده بتبقى اوتوميون وتيجي اكيوت ويعني بتتحسن انما الاكسونل وده اللي مهمة اوي الاكسونل بيبقى في الدياباتكس اكتر وعلى فكرة كمان فيه عارفيني البراماليجنل يعني اتعدل واحد ما عنده برونكو جيني الكرسنومة يجيله برضو يعني تعدى نيروبيسي أكسونال الأكسون يتعثر قوي قوي يعني انتوا هتلاحظوا حاجة أنا لما يجي لي يجيلي دي نيروبيسي تلاقي المايلين يطير في النيرف كله ديستل وبروكسمن إنما الأكسونال نيروبيسي يتعثر الديستل الأول ويبقى ديستال مور ذان بروكسيمال بتدليل الناس الدايبيتيك يقول لك صوابع بتنمي ديستال الاول ثم بقى المسائل ممكن تزيد يعني عشان بس نبقى حاسين بالفرق ما بين ده والفرق ما بين ده تعالوا نشوف بقى انواع البريفر يعني روجس في ثلاثه اكسبشن كده مونونيوروفسي يعني وند نيرف ترنك بس يعني الالنر نير فتاعد الميديا نير فتاعد بس مونو مالتي بليكس يعني one nere tronk for one limb uh, more than one nere tronk for limb يعني اذا ممكن دراعي فيه الالنر وفيه ميديا بيسين يبدا ده مونو مالتي بليكس بولي كله كلام كده ايتيولوجي بقه الاتيولوجي ما هو الاتيولوجي الاثيونجي اوف بولينيوروباسي هتلاقي فيه سبب رئيسي او سببين على الجنبين ايه السببين اللي على الجنبين دول اللي هو الجوان بريد والجوان بريدة بيبقى اوتو اميوم وفيه سبب اخر على النحية التانية هو راسي اسمه بيروليا المص التوفي اسمه كده بيروليا المص الاخر يبقى السببين اللي على الجنبين واحد اوتومون والتاني ايه وراثي يعني هي امراض تعتبر برايمري يعني ايه برايمري يعني مش سكندري الاي بيزيذ اخر امال ايه السكندري بقى سكندري يعني ايه يعني هو عنده مرض معين هو اللي جاب له بريفرال زي مثلا اصواب دايابيتس طب ما ده حاجة ثكا يبقى نيوروباث سيكندري ميل ديابيتس اصواب يورينال اصواب فيتامين ديفيشينسي اصواب عنده روماتويد أو لوبس من امراض دي كلها على فكره كل الأمراض دي تؤثر على البريفرال والله دكتور الراجل ده سواه الكحولي يعني هناك سبب واضح إنما التاني أوتوميون فضرب البريفرال نيرف بالتحديد. والتاني وراثي ضرب البريفرال نيرف إبقى ده اسمه ايه برايمير يعني ايه برايمير يعني المرض برايميرلي افكتب البريفرال نيرف أما هناك أسباب ساكن من دي بقى لا تعد ولا تحصل دراج أسواك كان عنده تي بي وخد I-NH فالI-H عملته البريفرال نيرف اصو بي12 ديفيشن اصو دايابيتيك اصو لوبس اصو اتلي 600 طب نشوف اسباب المونونيروز نيرف واحد الطرفيه برضو الضيابيت دايما تلاقي الضيابيت ده ايه في كل الكوز محفوظ ودايما نطلق عليه لفظ الجوكر ان السكر هو اللي يعني يسبب معظم البريفيرال نيوروباثي ويليه بقى هنا الانترابمنت كلمة انترابمنت يعني نيرف الزنان انضغط عليه كلام جراحة شوية من دوسنا جاية عندكم نيروسيرجي برو هيو يتكلم على الايه بقى مش هيو يتكلمك على الكلام ده هيو يتكلم على اه اه اه الاورام اه النيرف لما انضغط عليه النيرف لما يتقطع من ترومة واحد خدش شاكوش في نفوخه الحاجات دي بقى لكن مش هنقدر نتكلم بالطريقة بتاعتنا الطريقة بتاعتنا احنا دي ميديكال ما ده ايه ديابيتس وايه ومعه ومعه ديابيتس ايه نيرف انجري والانترابمنت في بقى مونو مالتيبليكس ايه بقى المونو مالتيبليكس ده اللي هو أسبابه برضو الديابيس مدايرة على الديابيس وأسباب أخرى أمراض تحسني أمراض غلثة ودائما أنا أقول كده أمراض غلثة غلثة في إيه؟ بص الأربع أمراض تلاقي الطلبة حتى ما يذكرهمش كويس أول مرة يقول لك إيه أميلدوزيس هل أنت بذكر الأميلدوزيس اعتقد مش مزاكرة طب هي فين؟ مش عارف هي هتلاقيه اخر صفحة ومزكرة الجنرى في ناس قوليات الادب بيذكروه انما الجانبية ما يذكروه ايش اثنين من اثنين مكتوب ايه؟ لبروزي اللبروزيه فين؟ في الجلدية حيث هو مرض ريخي والواحد ما بيذكروهش ب... مش, مش حيل انا شخصي ما اكتش احبه لبروزي اروح سايبه وانا عالابوه المرض ده مش مزاكرة ايه القرض هذا؟ توقف طغير واحد مش كام حاجة طيب ساركويدوز الظريف وحلو بس الواحد نسيه لان ساركويد اتعمل عشان يتنسي بولي أربراس ندوز مرضو يعني عشان كده اطلقنا على الاربعة دول ان هما اربعة رخمة ولثة سمناهم العفاريت اربع عفاريت ما بنت استخده بالكامل <تصفيق> بتاعك ذلك <ده>. ملام؟ <مرضو. تصفيق> من هوس دقيق يبقى نكتب السكر ولا عفريت من مين هم العفاريت اللبروزي البولي ندودة. كاروك الـ والأمال الـ يبني إيه لك عمرة تانية معلش الـ أساسه إيه قلنا الأكسون والميلين شيز الأكسون والميلين شيز الأكسون والميلين شيز الـ ديبين زي ما قلنا في الأول بيبقى ناتج عن مايلينوباثي يعني افيكشن للميلين والمثال جوينبري وفي نيروباثي اخر في الأكسون اسمه اكسونال نيروباثي السكري الديابيتس البريفيرال نيرف بقى هو موتور ولا سنسوري ولا اوتونوما ولا مند علا دا علا دا من ده على ده على ده والبريف الرنيرف ده هو السلك اللي خارج من الجهاز العصبي او راح للجهاز العصبي وهيوصل بقى الاجزاء المختلفة في الجسد بالسنترال نيرف السيستم بالمركزي المركزي فوق برين تحت سباينال كورد و برين ستاب يبقى البريف الرنيرف السيستم ده الوه البريف الرنيرف موتور وسنسوري وأوتونومي يبقى لازم الكلينيكال بيكشر تحتوي على موتور وسينسري وطنم طب والبريفر النيرف ده وقلنا نيرف ده موتور ايه ابر موتور نيورون ولا لوور موتور نيورون واضح ان هو لوور موتور نيورون يعني يبقى لوور موتور نيورون بادئ منين من الانتير وورسال وقلنا مونون يوروباثي يعني وان نيرف ترنك افكتد وان ليج الحاجات اللي فاتت دي مونومالتي بلكس يعني مور ذان وان نيرف ترنك افكتد في وان بولي يعني كله وقلنا الاسباب الاساسية للبولي نيروبيسي كان الجوان بريد والبرونية للمصر الاتروفي اللي هو مرض غريب هندرسه بالوقتي وشوات حاجات ساكندري بقى الضيابيتس يعمل بيورينيا تعمل الفيتامين يعمل الكحول يعمل المونو نيروبيسي قلنا الضيابيتس والانترابمنت قلنا كدة انترابمنت يعني نرب الزنع في حتة هنشوفها بالوقتي قلنا نيرف انجري نيرف انجري يبقى حد سكينه تروما ده الهيموني اليوروباسيه او الهيموني اليورايتس مالتي بلكس قلنا أسبابها السكر والعفاريت الاربعه الكلينيكال بيكشر الكلينيكال بيكشر ده تكتب جنبها اكلاشي عام ولاد طالما بقول اكلاشي يبقى لازم ابقى عارفه صم يعني باجي اقول لك قول يا ابني البولي نيوروبس عموما البريزنتيشن ايه تقول لي ابدا موتور سنسر اوتوماتيك على طول بقى ما هو مكونات طب انا بقول لك بولي نيوروبس بولي يبقى لازم الاعراض تبقى ايه باي سيمتريكال لازم تبقى باي لاترال وسيمتريكال ولوور موتور نيورون ليشه لازم يبقى لوور موتور نيرون ليجن يعني ايه بين هاي بو تونية وهاي بو ريفلكسية وويستين كلمة لور موتر نيرون يعني كده ده بو تونية هاي, هاي وويستين عايزين نشوف الدستريبيشن بتاع الويتنيس في البريفرنيروبسي دفتر ما ويجان بروكسيلي دفتر مثلا اكثر ضعفا من البروكسي دفتر vi får extensor mer weak än flexor i upper limb och lower limb. Det är behäftade distributioner. Och på före och på mardet hitta. Eh, vi är fokuserade på att vi är i att i إيه ريست دروب ده ده دلالة ان الاكستنسور مور ويكزان فليكسور انا بس بفكرة وفول دروب برضو بتحسن نفس الطريقة يبدستها مور ويكزان بروكسماد والاكستنسور مور ويكزان فليكسور افر لمب و الور لمب هدبات تمسك الراجل في ركله وتروح ضربه في الانكل جيرك تلاقي لوست تلاقي الني جيرك في لسه شوية ففي قول مقصور هنا اسمه ايه لوست انكل بريزيرف نيه فانا لما اجي اقول لك لوست انكل بريزيرف نيه تقولي لي بريفير اكتب السطر ده على الشمال عشان تحس بالكونت عشان ده كلام مهم لوست انكل وبريزيرفد نيه ماذا يعني؟ له ده بيفكرني بال بريفران ايروباسي يعني انت مثلا لوحد فيكو كده بابا كده ضيابيتك بس من زمان قوي تيجي تمسكه تروح ضربه في الانكل كده تحس ان هو ما فيش النيه تلاقيه يعني فيه شوية تقوله شوفت بقه مش هتعفو من ضيابيت عندك سكر مش مصبوطة لما انا يحصل لي فوت دروب لما انا احصل لي فوت دروب كده واحنا بنمشي زال مش نبنمشي كده برجلنا فلما ترفع انت رجلك من على الارض بتفضل مضبوطة كده وتنزل على الارض بشدوة لكن ده اول ما يرفع رجله من الارض فوت دروب يجي ينزل، هينزل على ثلاثيكس وضعه ولو غلص هيوقع ما احنا ساعات ممكن يحصل لنا كده اهو بس بيبقى نوم السرحان لما انا ماشي بقى وفيه موضوع في نفوخي وانا اعمل افكرة فيه لدرجة ان انا سايب كمان سابني يعني ساب العضلات سايبها الخاص فساعات تغلط وتلاقي رجلك تبتني تحتين الحركة دي بتوقع ممكن بتنسك ايه ده, ده انا وقعت القرض مراحة فالراجل ده كده يرفع رجله فو تضرب يروح نازل على التراثيب صاحب يبقى اوه الحل ايه بالنسبال ان هو هيحكي وهو ماشي يرفع رجله شوية وينزل على طراطيف صوابعه بالراحه اللي هاي بيسموها الهاي عارف زي اللي هو ماشي ماشي يتسحب عارف اللي ماشي بيتسحب ده كده اهو بيرفع رجله كده اهو وبينزل على طراطيف صوابعه ففي ناس كتير قوي تلاقيه يبقى هوريها لكم بقى في البتاع ده اهو تلاقي راجل ماشي كده بتقول هو مال. مالو مالو بيعمل كده في فوت دروب بس انت ركز اول ما يرفع رجله تلاقي رجلهه عامله كده تثقط على طول نازل على طراطيف صوابعه وتحس ان هو ايه بيتسحب لا ده ده Hålls typigt still. Pussa varken nås efterifrån i Europa si men är vi? Ädel. Ädel motor. Sensur. Superficiell vidib. Vidib. Utsuperficiell. Utsuperficiell eller att glavnstock. Och så är det bara hår i glavnstock. Man أبافني لو عايز لو جامدة بس يحس بباراثيزيا أولا tingling numbness وقولنا tingling بل هو ايه ولا إن انت تحس بالشكشكة شكشكة الابر دي numbness تحس ان الليمب تقيل اه انا رجلي كده حسنا تقيلة منفوخة ما قلت لما احنا رجلينا بنقعد عليها وتنمل بيبعندك احساس ايه الاحساس ده الابر اللي عملت شكشك فيك دي tingling تحس ان رجلك تقيلة تحس انها تنفخت كده وبقت كده كبيرة كده ده اسمه النمبنس خدلان بعد فترة بقى التنجلن والنمبنس ده ايه علامة الاريتيشن فهي البداية لو اتسبب هايبو سيزين وبقى هايبو سيزين وبقى ايه دوت بقى الاحسال قال لي ما بقتش حس حتى بالتنجلن ده هود زي زمان وبالتنجلن يحصل ضعف عندي خالص في الاطراف ديب الديبا يحصلوا ايه بقى دي بتنسلوس تبقى سنسري اتاكس فانا اقول ايه انترو سنسري اتاكس بس انت ممكن تقول ايه على الشمال كده هن ما احنا هناخدها سنسري اتاكس هيحصل ايه للمريض ها هيحصل ايه اه بالظبط هيتفيد يحصل له رومبرجزم ويحصق رومبرجزم يعني لما النور يقطع او يغمض عينيه ده ممكن يقع وحاجة كمان مهمة جدا خلي بالك المريض هيحس ايه الارض تحت رجله ضرية كأنه ماشي على وهم ماشي على السفنج ماشي على القطن وتليه ما يحسش بالشبشي بها في رجله حتى الستة الكليرة بقى مين اشهر انسان في الدنيا دي كلها يحصلوا كده اصبا بيت بس ده بقى ايه بقى ضيابيس بقى بي بقى, بقى, بقى, بقى له زمن العام بقى عنده بقى ايه ستين سبعين سنة وهو كان من نوع اللي هو مش كونترولد كويس فهو انا كدكتور بقى حتى الاندهيل ان انا ما بقيتش يعني رجلي مش حاسس بكاف رجل خلو وبقى انا بقى لابس الشبشك في البيت كده اهو اجا افاجأ ان هو تتخلع من رجلي وانا مش دريان بعدين في ساعات تيجي تعوير في رجل كده، قال رجلي رجل متعوره، بس أنا مش حاسس ب بوجع. كل ده سنتيشن، سوبرفيسشل، وديب. خلي بالك دي نقطة مهمة قوي بس هنا بقى كيف تثبت بالشوك الرنانة هنا اللي فيه ديب سينسور لوس ناتج عن البريفيرنيوس؟ خلي بالك بالشوك الرنانة. بزنس السلك هتروح ماسك الشوكة وتشتغل بيها كده طبعا في بقى طلبة يعني بيبقى بيبدع بقى على الحته دي يجي يقول لي هو ايه اللي جاب الديب سينسيشن هنا هو الديب سينسيشن ده مش ماشي مع البوستيرور كولان مالو مال البريفيرال نيرف يا نهار اخضر يا نهار اسود بس ده مبدئيا يعني يا حبيبي أو يا حبيبي إيه إيه أنت بتكلم على التراك، ما أنت ما تيجي تمس كل السينسور اللي صبر في الشرود يمس السبينوسالامع تراك أو البسيرو الكولام تراك، مشتي سينسور الروبي بيطلع السينسيشن فين بستير الكولام أو في السبينوسالامع تراك، صب ما يصعد إلى البرينستيم صب ما يصير إلى السلماس إحنا نتكلم على البداية من برا بريفرال روبس، بعدين البريفرال نيرف ما هو إيه هو الروب مهروض موتور والسنسوري هيتحده ويبقوا بريفرال نيرف ولما يبقوا بريفرال نيرف يبقى ايه بريفرال نيروبيسي والبريفرال نيرف حامل للموتور وللسنسوري وللأوتونومي ليعمل حاج ولا أنتم مش وذين بقى بقى يعني هو اللي عنده فوكال سباينال كورد ليجا ليه عنده سنسوري ليفل لان السنسوري تراكت يتلفت ضربت في الفاينل كورد نفسه خلاص جابت من الكابل الرئيسي بقى لكن احنا بنتكلم على الاسلاك الخارجية البريفيرال نيرف هي هي اللي انضربت الفاينل كورد ما فيش حاجة هنا خالص فاهمين يا اولاد ولا ايه شايف في ناس ايه حاطط في فمقه دي بسينسيشن يعني بوستيرنال كولر في ارتباط وثيق بين الكلمتين دول بالخطأ اه ما البوستيرنال كولر ده محطه محطة ده البريفيرال نيرف هو اللي وصل الديسنسيشن تاتنسيشن لي بوستيرو كوسيرو كروم نطول على الصلمه فاهمين ولا طيب يبقى ده ايه يا عمي الاوتونوم اه الشوكه الرنانه بتعمل ايه بالشوكه الرنانه هيجي يقول لك ايه, ايه امسك الشوكه الرنانه وقول لي في بريفيرنس ولا وفينا ان احنا نعمل كده كتير قوي اول ما اشوف الشوكه كل جثيله اللي على الشوكه يسألها لك فانت ما توره لهوش ولذلك جبت وغيب لي وغيب تقول قاعد فتح الشنطة بتاعت الايه ما انتبه معاك شنطة كده تروح فتح الشنطة فيها والعزة بتاعت اللي في شنطة كلها باينة يابا يا عز فس العزة دي وخا... ويه في الشنطة خلا بعيد الس... السماع وجهز التقص اللي في ايدي تقول لها يلاقي طرش يروح ماسك الطرش ومولعه ويبتدي يسألك في حاجات اه ده هيقول لي اين ومشو اين وانا يا عم انا قلبان الاقي الشوكة ايه الا الشوكة لازم لا اول اي حد يشوف شوكة يروح مساكر كده يعني ماسك الشوكة يبقى يسالك خبى الشوكة هي وقول لي هو راجل ده دايابيتك انت وداخل حاجه اندوكرين اصلا وموضوع ما لا يموت بصلة لل الايه لل... يعني هو ما شيف سكر دايبيتي بس سته قطرين هو عنده تينجل ان مونامبلي جيبري فرانيروباثي طب شوف لي بقى في بري فرانيروباثي فعلا ولا لا بالشوكه باستخدام الشوكه الرنانة يبقى انت هتثبت ايه بقى هتشوف الفايبريشن هتعمل ايه كبدا نقوله في العام احنا نقعد هنا شوية وهناك شوية هروح ناسك الشوكه وخبط على ايده الخطه دي كده واقول له حاسس هنا يا بابا تقوله زي الميديا المالي وليس كده لك لا تحت قليل جميل انتو حضر التالي دي حاسس هنا يابا؟ حاسس زي الميديا المالي تحت كده اهو لا تحت قليل يا بيليس مش حالو؟ انه كده الفيبريشن عندك ايه؟ مش حالو يبقى ديب سنسيشن ايه قليل عايز اثبت بقى ان ده بريفرانيروباسي مش بصيره كولم مضروب في الاسبانال كور اجي اقوله طيب حاسس بالزنة في ربتك ضعيفة ورده دوتر جميل حاسس على الانتيرر السوبيريليكس فأيوة هنا يا دوتر حاسس كويس يبقى البيبريشان لست هنا وفي ربته وبرزيرفت هنا البيبريشان لست ديستلي بريزيرفت بروكسي مالي يبقى البيبريشان لست يوتو بريفراني ربس يبقى مين أنا بقوله الكلام عامة لي بقى طيب. طب ما تيجي نعملها له كمان مرة في ادراعه خليك معايا اوه اروح حاجز ازا انا دي يا بابا زي الستيلوت بروسس دي هنا قليل طب حاسس هنا على كوعة كده قليل طبعا الكلام كل ال ايوة كده حاسس حلو. يبقى البيبريشن عنده لست ديستالي بريزيربيت بروسس الفايبريشن ده lost due to حاجه بريفرنس اللي هي ايه بريفرنسيروز فاهمين انا بقول ولا لا لان في فوكال سباينال كورد ليجن الوضع يختلف بقى الضربة فين عند في 10 مضروبه في الكبل بقى سيركولا ما تحت الليبل ده لا يشعر ابدا بايه الفايبريشن مثلا يعني وما فوق يشعر اروح انا جاي الدانه دي يابا حاسس بيها لا يا ابني وهنا مش حاسس يا ابني انت بتقول سباين مش حاسس برضه يبقى ده يبقى ديس تابو بروكسيمال عايز اجيب الليفل تطلع الفيرديبري حاسس يا يابا لا حاسس لا حاسس لا ايوه حسيت هنا يبقى ده الليفل يبقى انا طلعت اباف الليفل اوف سالجيا فاهمين قصدي اقول لا يبقى ده يبقى الشوكر بمنانه اجي اقول لك ايه هو عنده Vibration Sense أو الديب Sensation نصف روح مديك بقى الشوكة شوف لي بقى Deep Sensation Bized Due To Posterior Column Tract Lesion ولا Prefero Neuropathy فحنا ديكش نفضل فهمت هتعمل ايه بقى ولا هم ده هنعمله بقى العمليين نيجي بقى دكتور بعد كده يبقى دي ايه ال Autonomic بقى Autonomic ايه Gathroparesis يعني معدته ما بتفضيش حلو عاديك يا أولاد الجامس والفريس دعا في عمليت الناس إيرلي سطايد قلت ليه يا عيني إيه بتاخدوا بالكم من ضيبتك في الحديد دي قلت ليه إيرلي سطايد قلت ليه أنا عايز أكل هتقول أكل بص يعني يجي أكل يروح واكل له خلاص لا خلاص كفاية أول ما الأكل ينزل لا ما معدته ما بتصرفش عشان كده نديله إيه نديله إيه برو كايناتك اللي هو مين دون بريدون موتيليم هو دخلي اكل هو ده اللي هيأكله المريض المصري طبعا ديه كاركتر رهيب يجي لك بعد شهر ها ايه اخبارك بتاكل لا برضه يا دكتور ما اكل برضه ما فيش فائدة طب انت بتاخد العلاج اللي هو الموتيليم والحاجات دي يا دكتور ما يا دكتور هو الموتيليم اصحرك مش واخر يا دكتور انا ما باستفرجش اصلا هاخد موتيليم ليه بصلا والموتيليا ده ايه بالضبط انت ام فقط هو ده بقى المشكلة ان الواحد يقرا الاقي فيه قيم وعلى فكرة للأسف الشديد انه معظم الناس اللي هم بيصنعوا الدومبري دول البروشور أو, او اللي هي البانفلت بتاعتهم معلوماتها ناقصه زود شويه قول بتستخدم فكرة كده هو حاطط ده دواء قريب ما عارف الموتيليا ده في ناس بتل علمت تكتبه موتيليا يعني انا جاي لك ايه بيه عشان ما انا عارف الموتين في نوعه يعمل لك كده تخيل قول لي بقى ده عشان كده تحس ان المريض المصري بيقودك الى الخطط وفي الاخر هو هيموت في النهاية في النهاية هيموت النوعية دي من العينين بيموتوا بسرعة لانه بيقفش مع الدكتور بيقفش مع كم تتجد ازاي؟ باد برو جنوزيز. ده برو بس ان الدكتوري بقى كويس بيقى انا حاجة برده حسن الجتر بريت من جدا، وعنده بقى قرص استاتيك هايپوتنشن وامتنس ضيارية وشوية ازهال وشوية امساك بدأك لشي عام لمين؟ بريفر نوبس نسمع على كل شيء كمان مرة عشان هذي الحصة هو هو الحصة الحتة دي شو تعرف اتصواني يورولوجي هي فكرة عايزين نوصلها في الشابتر بعد كذا خلاص انا بقى كله ده عنده سكر ده عنده مش عارف زيت موتور سنسوري تمام الاكلشيه بتاع الموتور في البريفيرن انهي اني بولينيوروباثي ويكنس بايليترال سيميتريكال الويكنس ايه يا اولاد لوور موتور نيرون يبقى هايپوتونيا هايپرفليكس ديكتال مور ويك ذان بروكسيمال اكستنسور مور ويك ذان فليكسور الانكل جيرك منه ديكتال لوست الني جيرك بروكسيمال سنه ممكن يبقى بريفيرن والفوت دروب والرست دروب والفوت دروب تعمللي high-stabbage gate sensor superficial with deep glove and stock distribution paracesia الاول tingling ونبل ثم يبقى hypocesia الديب اللي هو deep sensor lost هيبقى sensor attacks او كت وكت لكن كيف تثبت ان deep sensation lost due to peripheral neuropathy مش هتعرف الا بالشوقات يبقى لازم يلاقي وحيل بروكسيمل يبقى المسألة ايه بريفرال وقت نوك ناخد اول نوع يا عم الحق من انواع بريفر هاتي هو بسي برونية للمصل اكتروا وكتب فكرة مجرد فكرة وكتب انه هو اسم نشع على مسم الاسم يحسسني بايه ان انت عافيني البرونية المصل برونيان دي كانت في الليج ما عامش فين بالضبط ساكت في الليج فظهر ان المرض ده مرض وراسي يبدأ بالبريفرانيرب اللي بتغزي البرونيان فيعمل ويفتنج في هذه العضلات فسمي المرض باسم العضلة برونيال مصل أتروفي مش برينيال مصل أتروفي برونيال مصل أتروفي والمرض يوحي بمرض في العضلات لا ده بريفرانيروبس مرض وراض وراثي بس بيعمل عامله سودا كده يمسك اللج يخليها زي رجل المعزه لماوس اللج رجل ماعز والصاي لوور سيرد كذلك رفيع الابر تو سيرد ويسين في الصاي فالمنظر يبقى عامل ازاي ارسم هذه الرسمه اهو يا دكتور معليش يا راس مع الهد بقى ده الهفر تو سير او ساين وده اللور سير او ساين طبعا ديه نيلة دي. أطبحت رجله زي زجاجة الشمبانيا المطلوبة هادي زجاجة الشمبانيا. تفهمت يا دكتور انفيرتي تشامبين بوتل في عين على فكرة كده ورول المنظر ده شفتوه روليه مصر يعني راجل مشهور قوي تحس تديك حاله يا ابني الايه تاريخي تاريخ برضه كان مريض السفس اللي عندنا لما مات عدنا دعل ما كانش فين ده, ده هو في مصر ترشيد السفس ماتنا حوالي بتاع 7 سنين كده او 8. فإيه راك في رجل دي طبعا دي الرجبة انفرتك شامبين بوطل بس ايه يعني فكرة خدت فكرة وبص ممكن تكتب ايه بص اكلشيه ان يروت موتور سينسوري بطل براحتك اكتب بالاكلشيه عادي بس توضح ان ده مرض وراسي هتلاقي فيه بيعمل منظر معين اشتهر بيه لانه مش معروف ده ايه اصلا المرض العجيب ده بس بيبعنده فوت دروب يا دكتور فزيعة اللي عنده فوت دروب فزيعة ده يا دكتور يحصل له ايه اهلاه بانه هو هيقع بالشارع واتبع اهدلة فسعب بيلبسه بقى حاجات في انواع من الجزم وانواع من الفريمز وانواع من الاربطة بتتلبس تكف الرجل والانكل عشان يخلي الأنكل متثبت كده ما جيش أرفع رجله لا رجلة عملت كده أروح أنا نازل تحتها تاخدها تحتها وقع فبيحطوا بقى حاجات كده إن شاء الله بقى لما تخش انت اللي هو بقى في الحاجات اللي هي Neurology الفيزيكال ميديسن Orthopedic هم بقى لعفين الكلام تقول لك روح في المكان الفلاني في صيدرية كده قطلت الحاجة الفلاني في اللي بقى شرابات وأربطة وحاجات فريم كده يلبسه زي ما يكون حاجة كده بتبقى تحت الجزمة ولوح لابس الجزمة عليه ما حادش يشوف حاجة بس تبقى مثبتها رجل وعشان رجله بتبقى تحت ايه عاملة كده إنما عضلاته فوق سبحان الله راجل بص رجله رفع ايه بس عضلاته قويسة سبحان الله ليه فيها قوة لسه يعني لسه كيبي يزوء لك كده بس طبعا انت لو مسكت وعملت كده وها اغطمك يعني بس انا بسيبك يعني طيب ادي فكرة عن الموضوع. دايabetes. ده مهم. الدايتبيس فيه يا جماعة مشكلتين في مريض السكر. كلمة glycose digestion. هيوطني عليها دائرة. وكلمة سربي طول بصوي دائرة. ودايما السكر هو الجلوكوز. مين اللي بيشغل الجلوكوز؟ مين اللي بيشغله؟ الانسولين الانسولين موجود والجلوكوز يخش في الخلايا ويعمل شغله طب انا ما عنديش بقى ايه انسولين وعندي سكر يعني فالسكر قاعد في الدم يعني مش شغال يعني مش لاقي حد يشغله اروح فين اروح فين يا عم اروح فين مش عارف اروح فين لا انسولين ما فيش طب انا هضطر بقى ايه الزق في التيشو القلقى هبتدي اعدي على التيشو التلقيح دي اللي هالجلايكوزايليشان بيلقح جدته على التيشز المختلفة يوم يعملها جلايكوزايليشان بيغير من طبعتها فيبوز التيشز حاجة غريبة قبل الحكاية دي و يعني اخطر شدة بقى في جسمك ميبقى يا جميل الكابيللز والارتريولز كلها كولاجين فايبر الول ايه في كولاجين فايبر فيحصله له جلايكوزايليجن لهذه الكولاجين فايبر فتلاقي انت الكابيلا عندك والأرتريول الول المكون بتاع الكولاجين فايبر بقى جلايكوزايليد فتلاقي الول يدخن واليومن يضياء ويحصل الاسكيميا عند الناس دول. تالي بيتموت ديابيتك مايكرو انجيوباسي الحاجة التانية ودي قضية أخرى خيباك إن الجلايكوزيليشن ده هندرسه بقى في الضيابين ده بيحصل في إيه للبلازما بروتين والليبو بروتين والكولوجين فيبر واللينس بتاعة الآي وبيحصل في البلاز بيسل ده بيبهدل الدني بعين كمان إيه طب إيه اللي جاب البلاز بيسل هنا للـ للـ للأعصار الفاظنالفوران يا سياد الفاظ مش الفاظنالفوران ده بلازتاب لاي للنيرف طب هي بقى سكيميكا من الجلايكوزيليشن والسوربيتول بقى الجلوكوز لما ملاقي نفسه ما هو ما فيش حاجة بتشغله ما فيش انسولين فاقيتني يلقى حاجة تيتو عدتشه وساعات يمشي في طريق غلط ده هو السوربيتول باسوي يبقى اللايكوزاي ليشان يلقى حاجة تيتو سوربيتول باسوي الطريق الخطأ هيمشي في الغلط بقى انا كمان مش بقى وانا و... أنا وراي حاجة نمشي مش بقى في الغلط يروح داخل في سكة يتحول إلى مادة سوربتول والسوربتول دي ايه بقى توكسيك على البريفرالنير نيرف من أفضل الجلبوت طبعا المواضيع دي عشان تحصل عايزة سنوات طويلة خلي بالكو يا أولاد الكمبليكيشن بتاعة الضيابيس النيروباسي واليتينوبيسي والنيفروباسي ريليتب للديوريشن أولا والكنترول ثانيا ولا تقل ريليتد للديوريشن وليس الكنترول لان هذا لفظ لفظ خاطئ ما معنى هذا اللفظ بص يا أنت انت بتقول ان هي ريليتد للديوريشن مش كنترول يبقى انت بتقول لي ما تعملش كنترول بقى مش هتفرق معا يعني هنيجي بعد عشرين سنة هنمسك الدايابيتكس ويتساوى اللي كان كنترول معلي ما كانش كنترول هل هذا اللوجيك؟ هو يقصد ايه؟ هو اللي, اللي بيقولها يقوله الطريقة مش مصبوطة فبيلبس في نفوخ الدكتور اللي زي ساتك انه كنترول ده مش يوم مش هو القضية ده القضية ده حبيبي بص يابا انت عندك سكر من امتى اعمل حاجة؟ والله يا دكتور انا عندي سكر من سنتين بس طب معه سنتين ده ما يلحقش يعمل البريفراني روبا سيدان هذا هو المعنى يبقى انا واجبي ان انا ادور على سبب اخر للبريفيران ايروبا سيغير الديابيتس اللي عندك منذ 2 years الا اذا كان الديابيتس ده بقى له 15 سنة عندك بس انت ما تعرفش وده بيحصل في ناس بقى عنده very mild diabetس بقى له 7-8 سنين ما يعرفش عشان تبقى عارف بس يعرف نفس الكلام اه اه طيب سؤال بقى يبقى هو محتاج مدة عشان يحصل طب عدت بقى المدة ال10 سنين وال15 سنه هل يتساوى اللي كان كنترول بالش بالتاني ما يتساويش يبقى هو الموضوع مين لي ديوريشن مين لي ديوريشن والكنترول داخل بس على شرط ان يكون المريض افضل سنوات طويلة دايبيتك لكن الناس بقى ايه لا لا لا اصل المشكله مش في الكنترول لا والله يا دي عبيب ما الجلايكوزيليشن والصوربيتول ده سببهم ايه انهم مش كنترول بس عبار ما الحاجات دي تحصل وتدي افكت عايزين على الأقل عشر سنين هذا هو المعنى يبقى لو كنت ده كنترول وعد عليها عشرين سنة ما كانش حصل لي كده فاهمين ولا مش فاهمين اصير ده نطر يليتل الرمض طبعا مش ده الرمض اللي بيقوله كده بيقوله كده لا الرمض بيقوله كده الغالبية بيقولوا كده وإحنا عمالين نضرق في مسج in day عشان يبني يغير البوء ده البوء ده مش مظبوط وإنت فرجائي أي كلمة ما تم تحوق فيك عبير لا مش مهم ال control إزاي يا دبت إزاي مش تخش بالمال دماغي دي آه. يبقى إذن هذه ال complication تحتاج لي سنوات حتى تحدث special في الناس اللي هم not كنترول خلي كلامك موضوع شويه طيب نيجي بقى للكينك افيكشن اكتب ايه انظر للاكلاشيه ديب بقى موتور سنسوري وطرق وعيش بس هتدي هينز السنسوري اكتر يعني دايما الدايبيتك يقول لك ايه سنسوري صعب بتنمل بتعمل ودايما يقول لك مونونيروباثي اكتر ثم بولينيروباثي يعني يقول لك ايه الموضوع مونو يعني وبعد كده بولي اوعى تنسى الكرينيال نيرف اوعى تنساه كل مرض يا اخي له كرينيال نيرف بتاعه الدايبتيس يحب الاوكولار 3 4 6 عشان كده يقول لك الحق يا ابني انت ابوك هو طبعا الراجل عنده سكر بابا يا بقى بقاله يومين عنده ديبلوبيا عنده ايه ديبلوبيا طيب ما ده كده ده اوكلر من ايوروبا سيبقى واللي خلي بقى للطايف نيجي بعد كده والاوتوناميك عادي زي ما احنا اتفاقنا هو انا حافظت الاكلاشين وجيت قلت الديابيت وصوربتول وكلايكوزيليشا وميليسنسوري رازر زي النوتر ويبدأ بومونو ثم يبقى بولي وعادي وكرينيا النيرف داير عليها اوكلر وخلاص طيب العلاج زبط السكر و. ادي فيتامينز فيتامينات يعني ويأمل كمان الراجل متداي من إيه ولا متداي من التنجلينج نمرز إنت لما رجلك تنمل كلنا حسنا بالإحساس ده بس الإحساس ده بيقض نعك هده إيه مش بقى صغارين ده على طول وإيه بقى جامد وبعدين مش عفف عيش كده الديني ده يشيل البتاع ده تروح بتديله ده هو بخمسة ساعة اللي هو كاربامازيبين لو هو اسمه طول. الاغلى منه جاب بنتين اللي هو اسمه في السوق نيورون 10 مستو ده او ده هو مش بيخفافه هو بيخليه ما يحسش بالبراسيسيا ما يحسش بالتنميل والشكشكة الاحساس البايخ ال... النيورون تن غالي غالي شوية في شركة عاملها رخيصة اهو اسمه جابتن مش هانت بعمل جابتن له هاد الجابتن يا عمي طبعا حلم قوله اكتب سادة يا دكتور الدواء ده يعني حلم وكده خليني يديد ونمت والادوية دي على فكتة خالباكوا الادوية دي انتي بليبتك الادوية دي دا كامنا هوا عندي صرع بلاياه العطور بتاعك لا يعمل عم مش الدواء لا يا عم ده في صراحه مكتوب هذه المشكله هي دي المشكلة يقعد يقرن وييرفونه حتى تطي حياتك كلها بالمنظر ده في خناقات والعيال روح مخلط على الدكتور يموتوا يخش على الدكتور اللي بعده في عينين بتدوب الدكاتره دول بيدوبوه امال ايه يقول خ... لك خالص هو انا موت خمسة وهو اللي قاعد ولسه هيطلع الباقيين عشان كده ساعات انا بحس ان الدكتور اللي ما بيتكلمش كتير مع العيان ساعات بحس ان هو صح وساعات بحس ان هو غلط انت لو فتحت تتبك للمريض بص هينيمك في الارض هتبقى ده سجاده ويقعد انت كده يبقى نعمل لك اهو هو احنا المريض بتاعنا كده مريض اه بس مش مش مهذب ده المشكلة انت مريض على عين ورافة بس نارجوا انكسة بمهزة معلش يعني معلش قولك عصد الطب ده ايه شغلة انسانية ما بيش شك في هذا بس الدكتور ده انسان برضو زان يعني زانيش ولا يعنينا في الوقت في الشارع كده اوه ليه النهار اه عمالي عملك كده للعينين بشه معروب طب وانا لا عرف اكل ولا عرفاشها ولا عرفاش الفلادي ولا حتى عرف اصلي ولا عرف احد الطب الإنسانية؟ لا بطول عنده أجازة عنده وقت غف طب زي؟ ده أنا جيت لك ساعة اتنين بالليل بيجي لتنين بالليل ليه؟ في المستشفيات كلها فتحة قراره عشر ساعة في داكاترة بورد امرجنسي في الوقت ده لك تيجي تخفط على بيت اتنين بالليل ليه؟ هعمل لك ايه؟ هجليه صح من ما هعمل ايه؟ الوقت وهو احنا الكنسيبت دي مش موجودة في الشعب بتاعنا يخبط وتلاقي وبالما انت فروح للدكتور والدكتور يوم وهينزل طبعا مكسوف هو العالم انتهى خلاص قد تنتخلته وطلع مفووض يعملوا إعلانات كده في التلفزيون اللي عنده الميرشانس يروح المستشفى ما يخبطش عالد كثرة في النصاص اللي قاله وفاهم ان الدكتور هينزل وخلص الموضوع وتاخد استمعه جزء ضغطهم اللي في ايه دا هتعمل ايه دا فيش حاج الناس ده كده من الحاجات دي مره في مره في مره هم هيفهموا انك انت رخم فيبعدوا عنك بيتسليوا كل يوم بقى ده بص ده دي دي يا دكتور ديلي طب وبعدين الموضوع ده بقى أوه. يبقى الواحد يعزل بقى في اي حته وما يقولش لحد هو دكتور اشتغل ايه؟ اقول اي شولة تانية انا مكواني ايه بتاعي؟ <تصفيق> هتلاقي برضو مش هتتلم برضو والله هالله دي حاجة ما طيابيتيك اما يتروف طيابيتيك اللي هو اللي هو ايه؟ حاجة وحشة في الطيابيس عادي تاخد البريفيرال نيرف ديستال او بروكسيمال ديستال او بروكسيمال مش مهمه قوي طيب في مربع كده بيقول لك ازاي تؤسس الاوتونومك فانكشن بتاع الدماغ اسهل تيست هو اورسوس ستاتيك هاي بوتنش اورسوس اللي هو ايه العين نام ودي ضغطه على حيله دي 2 على ويبقى يبقى عامل ايده سبورت كده اهو على حاجه ولو انت شاكك ان هو يبقى فيه اورثوستاتيك من الاول تحتاه يبقى حد معاك ولا حاجه يعملوا لان العيان ممكن يوقف يقع وتقيل لو لقيت فيه سيجنيفيكانت هاي بوتينشن بعد دقيقتين من الوقوف دي علامة اورثوستاتيك وهي علامه احيانا تدل على الاوتونوميك ايه كمان اللي هو البلزله البلزله ده الواحد لما يحذق بيحصل انكريز في الانتروسراسيك بريشر بيناثريتيرني ال كارديك او بوتيل يقوم يحصل ايه ريفلكس تاكي كاردي وعارفين الاتروبين بيعمل بيو بيل ديلا تيشن بايلوكاربين كل دي حاجات بتدل ان الاوتونومك عندك شال ولذلك انت تلاحظ الجماعة اللي هم بيحطوا الاتروبين في عياده الرمد ساعات البيو ما بيو يوسعش بسهولة يواخد وقت كده ما ده اوتونوميك نيرابسي من الضيابيه في نفسه يعني دي كلها طرق تقدر تستشفى الاوتونوميك بتاع البناء ادم ده كويس بعد القصة دي هنلاقي في عندنا اللي هو سيبك من الربز او لا سيبك منه جوان باريه بقى جوان باريه ده مهم جدا وده بروبلم سلطي ده مرض ديبييديك ده ده حاله نيورو حاله نيورو الشهيرة قوي عندنا في المستشفى ديبييديك نيوروباثي وتلاقي ييجى لك شويه في الدايبيس وشوية في النيورو او حاجه انما الجوان بري ده بروبلم وين بري الجوان بري هو بريفيرنس روباثي مايلينوباثي بيعتزم انه اكيوت اونست والموتر أكتر بكتير من السنسوري واكتب يا جميل على العنوان اكتب عليه كده acute paralytic neuropathy يبقى ما هو neuropathy اللا الذي يأتي فجأة ويشل جوان بري جوان بري شوفت عم طيب المرض على فكرة له طريقة كده سخنية وبعدين يروح ماسك الواحد بين رجله من الدلتا دلتا وبعدين ياستند فيه استنج مارش ياخد دلتا عند الانكل كده ويطلع فوق فوق واخد الاكثر للور لينج كله دلتا بروكسيمال ما عادش بيتفاهمش والمطر اكتر تلاقي الراجل بدأ رجله وخلاص ما اتحركش وبعدين تروح طلع طلع طلع واخد الاكثر لين ويبقى كوادري وتاخده في سكتها كمان ريستري ايه مصر عشان كده اكتب على العنوان اللي دي امار شنسي ده مريض لابن يبقى هسبيترايز ده خلي بالك ده الخباج الدكتور المرض ساعات يأتي بشكل مفاجئ جدا وساعات ياخد كده عدة ايام لما يتفقس اخر واحد شفناه كان جوان بري بص عنا ازاي مش حاجة خالص ما بيشتكيش هو بس المرض ابتدى في رجله بدأت رجله من تحت بيست ليه تضعف شوية فهو مش واخد باله هو راجل ماشي وخلاص واحد كان حتى عنده جه عنده بتاع 43 44 سنة فمراته هي شايفاه هي شايفه وهو ماشي في البيت كده ملاحظه ان رجله مش مظبوطه يعني هو ماشي كده رجله كده زي ما تقول فيها كده يعني يعني فيها حاجة زي ثقل بيعرج خفيف فهو مش مركز مع نفسه فبتقوله انت مال رجلك فيها حاجة لا لا ما لا ما فيه شيئا لا ايه فيه, فيه. بص كده يستطر كده ما تقول ايه خافت راحت متصلة بواحد مننا هما رايك بقى صديق فلينا كده فيه. فاحنا عادين فيه؟ في المستشفى عن شامس تخصصي فهو جايين بقى بالراج الراجل جاي يعني ليه مزال فول بس هو داخل طبعا الدكتورة هيبص إيه ده لا ده الجيد مال حاملة كده ليه عارفت؟ قرب خلاص هيخش على فودروب بعد شوية خلاص طيب الانبستيجيشن اللي نعملها عملها اللي عنده على طول هنا هو ده السؤال فنرجع بس الاول بالكينيكا بيكتش بقى انا مشت ازاي الثاني من رجله وطلعت طلعت خلت ايديه وخلت الريسفراتري مصر ولذلك الراجل ده ممكن يخش في الريسفراتري مصر لذلك ده انارش همسين الكينيكا نرجع في الضيبيتس قلنا مين اوكلر هنا باي لابترال فيشيال الديبيتش شوف بقى ازاي ديستم فوكسنا واخر حاجه طيب في بقى حته الانفستجيشن ال بتاعتنا هنا او التضامن كله عادي بقى ما خلاص احنا قلنا الاكلاشيه ده يقولك ايه السي اس اف فيها ايه سايتوالبومينس ديسوسيشن طبعا سايتوالبومين ديسوسيشن دي طبعا اوكي كلام جميل بس اكتب ان هو كلام مش practical اوعى اوعى تفكر ان احنا هنطلبه ده فيه واحد بقى من اللي قاعدين يقولك ايه ده كانوا بيعملوله ده اللي هو سايته البومنس السي السيس اف مش كده يا ده انت اهديم اوي يا دكتور يا لهوي هوي ده انت بعيد كمان ده كلام نقوله اه بالطالب عشان ما يتسقل هيجاوبه لكن لازم يعرف ان ده ما بيطلبش اطلب ايه سي سيف عشان عملي جوان باقيه انا بطلب نيرف وكوندكشن فيلوسيتي. الراجل ده بينزل عند بتوع النيورو في خمس دقايق بيعرف ايه المشكلة عارف بيعملوا ايه دول ده بيشوف البريفرال نيرف يقولك البريفرال نيرف تعبان ولا مش تعبان والمشكلة في النيرف ولا في المصري والنيرف ده في حاجة انفيلماتري فيه ميلينوباسي ولا المشكلة في الأكسون بيعرف كل ده وهو في خمس دقائق طبعا جيت طلع النتيجة ايه دي ميلينيتنج نيروباسي ورح كاتب ده بداي بجوان بريد اللي هي الولية اللي جايبة جوزها ده قاعد في المستشفى حجز هتحجز انتهت الكويت بوكا ما عاشها يحصل ايه الناس تحجز الناس هو ده الموضوع فطبعا في العلاج ملتوم ايه كورتيزون لا آآ آآ وفي بلاد مفاريسز خلي البلاد مفاريسز رقم واحد هو ده العلاج دلوقتي ثبت ان هي افضل شيء خلي بقى دكتور ان هي, هي ايه فكرة البلاد مفاريسز ايه فكرتها فكرة انه هو في انتبودي عند الجدعة والانتبودي عملها تطلع وعملها تلق على كنين في البريفرالنار الحي أشيله البلازمة دي وارميها بالشارع بالانتيبودي اللي فيها ودي له بلازمة جديدة هيكون تاني الانتيبودي مش كده رشال البلازمة ودي له جديدة لحد ما الموجد عندي أصوأ اللي بيحصل بها مرض قدوا منه قام علي بعد شوية هيحصله ريميشن لوحده يبقى أنا مفروض أعمل ايه إن أنا الفترة لما قام عليا أشيل الانتيبودي دي أو البول لحد ما الموجه تعدي لكن الا لما نسيب الانتيبودي زي ما هي هتفضل تخبط في الراجل هتوصله لحد ما يبقى كوادريبلجيك وريسبراتوري ماسل باراليسيس وياك يعدي منها ممكن ما يعديش لكن لو هو عاش هيعدي والانتيبودي دي هتروح لوحدها بأمر الله تعالى بالكورتيزونات والحاجات دي وبتاع بس وبعد ما البريفيرال نيرف يرجع بقى تاني ويتحسن هياخد وقت يبقى البلاد مفاريسس انهو بتسرع جدا من الايه ريكافري بتاع العيان والعيان يا دوبك خد كم جلس البلاد مفاريسس بقى الجنه مصابه وخرج زي الافريد يا دوبك تلاحق الجوانبري وهو هنا كده في الحتة دي كده وخرج ما حداش من هنا في ناس بقى يفضل بقى ايه ما ياخدش في باله ويروح للدكتور والدكتور مش واخه في باله وا وا لحد ما تلاقي بتجون بقى ايه كوادر بلاشت وساعات ما بقاش كوادر تلاقي رجله ضعيفة شوية وعقولك مش حاكيني دوط ده بيعرف جامد قوي وبنتستنده عشان يمشي والراجل رجله ضعيفة وبعد فجأة جالك المستشفى دهارت ده ولا تشست نعمل ايكو بقى منخشف اه مال ايه ما ده هتعمل بس في الاخر ده طلع جوان هيمسكوه هيفصاصوه في المستشفى. طبعا دقلت لما يروح في حالة بقى مش قد كده قمانو فلم وخد مش عارف ايه والراجل في الاخر ايه ضائر بسبقات رفاليا خد ماندة للصفة مش عارفينه وتعيب فجأة يا ضبط روبان سنده كده وتسمع انت قصص عجيبة كده من الناس ده جوان بريد بري كومن بسيس انتو تعيك بالمسألة اللي عاش شمال بقيت كذا مرة المسألة بتقول ايه المسألة بتقول فيبر ثم paralysis lower limb و upper limb بس الparalysis هي كابتن acute وبعدين نقطة نقص الكلمة اللي لك رميلك كلمة Glove and Stuck Hypothesis يعني بالله عليك بالله عليك هي ما معنى كلمة Glove and Stuck Hypothesis يعامل حق يعني بريف راني روبسي طب يا دكتور والبريف راني روبسي لمؤاخذة حتى احنا كطلبة ما بندرسي قوي إلا اثنين Diabetic و Goimberry مين فيهم اللي بيجي لمؤاخذة بفيفر و Paralysis يبقى مين إذا ما أخذك لما يجي واحد من البنيلة وده حصل مرة في الامتحان في الامتحان بيحصل حاجات وأنا دائما أعمال أقولي يا جماعة نفس الناس تبقى عن بعضها في المشكلة إنت لو قعدت بوعدك هتحل حلوة في ناس بتقول بيبقى الواب يا بوسيطر هو مين اللي بيقعد يجعبع بالكلام مين اللي دائما يجعبع بالكلام ويتلفش شمال ويمين في الامتحانات بيبقى مش مذاك قلت ليه مختط خين كمان فبيحضر الكلمة اي كلام والعيال العين اللي حواليه ما انتوا عاديين بقى وكله جنب واحد ما انت بتعافش مين اللي قال الكلمة اصلا ما الكلمة بتبقى كوندكتد وراء لينه كله لدي في بعضه مايسين يا جريفس دي ولا مايسين يا جريفس تمام يا عم ففي ناس بص بيرفض تماما ان هو يفكر في اي حاجة والكلمة بقى كونداكت لحد 200 300 نفر ورا خلاص وطبعا هو ولادي فكر وولادي يعني يا راجل ده المايسينيا جريبنز ده ما فيش سنس وي خالص هو في مايسينيا جريبنز فيها و... غطا مستور خالص واللي قالوا لي كده اصل مايسينيا يا لهوي مين اللي كفت؟ مين اللي قال مايسين؟ والله مش بقى, بقى الكلام عملية ناتورك ده مايسين يا مايسين يا مايسين يا مايسين أنا قلت أنا بقى إيه؟ أنا, أنا مبقيتش مقتنع بس خفت قلت هو أنا بقى اللي هكتب لوحدة التشخيط ما هكتب مع العيال دي كلها وهم حاجة حاجة طبعا هو نظام خاطر إن بقى فيه 1500 فارغ تقريبا راجبين فوق بعضه وبينتاحه يعني نقص إن أنا تنزيميه بقعد على حجره ما تيجي على حجره ونشلي سوا مش مشكلة عاجة راجل اذكر في مربع تاني كانوا بيفكروا شوية فقال لك ايه بس كده اهو في فرق وبرالف ترانسفيرز مي لايه ترانسفيرز مي لايه يا سيدوكور في فيه تنسو بيعمل كده بقول لك حرام عليك حرام عليك بس تخلق اني طمع بتضحك هتشوف قد بيحت البولة بيه هتشوف طبعا في هنا كاتب لك تحت البروجنوزس كويس ان شاء الله يعدي منه طبعا في كورتيزوم يستخدم باره ماكي ندي كورتيزوم بكتب لك نافريسيس أوفن شايت عشان يمسك وكاتب لك بقى هو ايه كاتب لك بتاع ده اهو اي بريفرا نيروباثي لازم تقولي هو موتور اكتر ولا سنسوري وبكريني اللي نارف يعني الديابيس تنزل اكتر من موتر جوان باري موتر اكتر من تنزل الديابيس اوكلر كرينا نيرب جوان باري بايلاترال فيشل نيرب باراليسل نير نير اكتب على الشمال causes of bilateral facial nerve paralysis قولناها ابريكاية وهي دين قولناها فين مين ذاكر causes of bilateral facial nerve paralysis تكتب مين يا عمي اول حاجة جوان باري اول حاجة جوان باري تانية مين يقول ايه؟ لا, لا انا عايز اقول اللي انا قلته انا خدنا ثاني أي موضوع ايه بس والثالثة والثالثة السبب الرابع بولسي السبب الرابع السبب الرابع السؤال ده جيه مرة في الانتحان قلت انا متوقع وقعدت اتوقع فيه بتاع خمس سنين اوله بس لما جيه في ريحت قلت يأولاً لأنه هو إيه؟ حسنا برضو السؤال السؤال يرين بيلتر الفيشل نيرف البرز برضو يعني يعني واحد نجيله فيشل واحد ليه اتنين؟ ليه ايه؟ ليه بلازم أمراض إيه؟ أمراض معينة بعد كده بقى اللي بقول بريفر واني روكس إيه اللي مطلوب مني؟ أكلشه؟ اللي انا قلته ده هو؟ وصفلت ديابيتك ولو جاين برين ومتشكلينها وشوات حاجات بقى كده تحابيش بقى خد عندك ديفتيريا علم لي أخد على ديفتيريا النيرجي الثلاثة وسبعة وعشرة والعلاج أنت ديفتيريك سيرة طبعا الديفتيريا بقى خلاص بس يا أخي ما أدرك يمكن تركع تاني بتاعي شعرفها بعدين المرض العجيب الليبروز اللي واحد مش عارفه ده يجي بمانو ببولي بس هواش طاعر يقول انت بايه سيكينينج في البريفرال نيرف ايه البريفرال نيرف اللي احنا ممكن نحسه في نفسنا ألمر الألمر نيرف ده بيدخن في مرضين أكرومية ليه و... والليبروس ده وساعات يعمل كده مكيولر أريا أوف هايبوسيديا ليبروسي تكتب بقى انظر الجلدية شوف الجلد ولا ايه؟ اي مرض فاهمينه ولا مش فاهمينه؟ انا ما بشرحش بقى ولا حب السلفس اراه ولا حب الليبروس كنت بشوفهم اتعجب ايه الامراض الغريبه دي بعد مش فاهم ممكن مش عارف ليه المهم بعد كدهوت مونونيوروباثي اهم سببين في التروما طبيبيه اهم اثبات ميتابوليك نيروباسي ده مهمة او يعني يعمل اني مريش اهم مرازين الديابيتس واليوريم لكن في امرار كتيرة يعمل ميتابوليك كتير وحتى even لبرس الفيلير نفسه يعمل الحاجات يبتيج بقى في الان تشوف يشوف لبرس الفيلير يقولك ايه all of the following diseases can lead to prefer نيروباسي ليه حاطت لبرس الفيلير ايه ده except قال ايه بالله بيها يعني بقى المتهمة كاما ايه الخوزيف بقى بنيجي بعد كده هوت الكرينيال بولينيروفاتي علم دايرة ساركوير في واحد سبحان الله يا ربي تلاقي الساركويروت تستيكي فيها لان تروح مسكة في الماغن لا الكرينيال نيرف اللي عنده معظمها بارس مرة واحد بكير يعني في واحدة بيت سوائرة عندها حاجة عشرين سنة مشابه فالبنت ايه هي بالكح بقى لها فتره كحه لسه وراحت اللي بتاع التشست بقى خلاص ومختلفه الحمد لله فالبنت عماله تكح وخلاص فعماله تاخد توسيلار والحاجات اللي انتوا عارفينها وبعدين هقدر تقول ان عندنا اجام بس مش قوي لان هي ما بتعملش حاجه قوي وهي لسه بتتجوز يعني يعني ما فيش المجهود بقى لسه بتبقي عندها عيل عند كده ولا تمام وبعد شويه بصينا لقينا ايه عينيه بتشتكي من عينيها وبتشتكي من حاجات كده مش واضحة انا عين الزغلله انا انا حاسس انا بشوف حاجه مين المهم راحك اللي بتاع رمضان ولا المين بدأ يحس ان في كرينيال نيرف طب ايه اللي جاب الكرينيال نيرف دي طلعت فالكيدوس شوف اللاب 3-8 راح تواخد الكورتيزون بقى تفلي دلوقتي السلكوية حلوية هتجيبها بدري وتدد الكورتيزون على طول بس مش هتشافل بسرعة هتاخد وقت طب روح التعرمة طب شوف النيرو هيقول ايه طب كان طب بس طب ايه دلعب اكوح بقى لي فترة وكوحة ما بتروحش شوفت بقى مطلق تمشي مطلق السلكوية مطلق تشد استلموها في الاخر وزبطوها دي ممكن تلف على طوب الارض خلي بالك مالي فالطب ده شيء صعب في العلم جميل بس ايه الخبرة عشان كده ده من قولك ايه لازم اتمرمط وانا مخايف مرمط عرف مدير الفندق كان بيغت رباق قالك انا جسلت رباق ومسحت الفندق ده كله بالخشة بقى اتخنشن في الفندق ده ما يقدرش يضحك عليا انا مريت في كل حته هنا انا بقيت مدير كده او وانطه تفتكرني بيه عشان لابس بدله ولا ايه ما يغرخش البدله هو ده الصح التدرج احنا بقى بلدنا فيها عيب تلاقي واحد جابوه ما كانش له اي صفه مره واحدة بقى وزير طب قول لي ايه التدرج الوظيفي بتاعك مفيش تدرج وظيفي ممكن ولا انت مشوها كبارك مش ايه للدكتور لازل بقى وصي ايه واحد صام وين كده بقى حاجة جامدة قوي طب ايه التضارب الوظيف اللي وصلك للحاجة دي عشان بس انت تبقى كفر اذا وصي للامر لغير اهل ايه فانتظر الساعة ايه دكتور صح ولا لا ايه ما علينا مش عايز اتسجن يا اخي واسترهاي بس عايزي بقى السجن نضيف يعني بقى في كبير كويس والقطب ما حدش جنبي وسيبني يعني انا مبسوط طيب نيجي يا عم ايه الانتربنت نيوروس الانتربنت نيوروس الانتربنت نيوروس يبقى اللي هو تاني في الذراع الانر نيرف بيضنق فين يا Alan بيضنق فين هنا اهو هنا اهو عند الكيبل كونتاي والميديان نيرف بيضنق فين حاجات مشهورة في لاترال كيوتينيا سنيربور فصايا عيال ده مشهور قوي في ناس تخان يا لها واحد ستة خينة جدا فتيجي بص يقول لك ايه يقول لك الصايا دكتور كده اللاترال أسنيربور فصايا عندي كده منملة على طول فيطلع الـ الـ الـ الـ لاترال كيوتينيا سنيربور فصايا مذنوك تحت الانجوين. اللي اكتب بقى على الانترابنطين رابس اكتب مع الجراحة السنة جاء الجراحة وعليك خير بقى اغباب بالتفصيل هتمسك بقى النيرف النيرف بتلاقي البريفرنس روبس عندهم النيرف الفلان الانتراتمنت بتاعته فين السويلنج تضغط عليه ازاي طب لو اتقطع بالسكينه الهيلنج ازاي العمليه الك... حاجات تانية خالص هو ده اللي ايه كاربل تانل اهم اسباب لو البريجننس والرباطات والمكس ديما والصوابع الثلاثة ونص دول ايه عارفينهم انطبعا ثلاثة ونص ناسم وده وده ورينك لترال ها ينملوا طب ايه التست اللي تعملوا قولها اللي هو فيه تست اسمه تاني تاني بتخبط لها كده على الفليكس بتاني عارف انت لما بتحب. عارف لها عارف الالرنير بتاعك لما يتخبط وتتكهرط ايه هي تحس ان ده انت بتخبط لها ايه تحس بتنجلنج بكهرابة صابع وفي طريقة انك انت تعمل فليكشن للرست بقوة عشان تكونبريس الكاربالطنل اللي هو ازاي كده هنعم بفليكشن كده يبقى لو استحسن ايدي لاتنين ايدي لاتنين ايدي لاتنين ايدي لاتنين ايدي تب بيها بالنفل أو بتباعي تنين تنين تنين <تصفيق> وعاكين حاجاتنا بلا تنين بلا فالن نيرفو كوندكشن فلوسيتي انت نعمل نيرفو كوندكشن يلا لا فيه كاربالطانل العيان اكتب كده قرار العملية يرجع للمريض بقى انت يا حاجة انت عندك شوية كاربالطانل بسيطة قوي يعني بدايك في حاجة تكون لا يبني انا كده حلوة خلاص نتابع بقى كل فصل لأ انا تعبان انا متضايق خلاص روح اعمل اعمل بتاع نيروسيرجل روح فاتش لها كده انتوا بس انا جاية تعدوا الكربل طنل والستركتشارز بتاعته وانلي معادي وهن وهنعمل انسيجن ازاي ريليف uh, هذا الكمبريشن ده فكر الثالج اللي بقى خلي بقى عشان تبقى انت عارف كنا احنا دايما بتحب او جراحة تبقى معانا ياه لقى لقى حتى مبسوط ياخد بريفر نيروبس عندي تقولوه ياخد بريفر نورس لحد بس بشكل مختلف المثالك ياخدها وياخد هنا كلا لأن العملية حلوة إلا الأفضل لما يبون معانا وإحنا تعبانين منهم أوقا كمعا جدا مسائل عشان سيبه عملين الفكر في أي حاجة كده مش عارفين نسيطر على موضوع نيجي بعد كده هوت سيبك بقى توكسيك نيروبس يعانم على أي ناتش واللت الليت ولا لا تحط جنبها الان اتش ديتس الانهيريتد نيروباثي والونيه المصل أتروفي والاميلويدوزس بتاعت الاميلويد دي بتبقى مراسية موتور نيروباثي أشهر واحد مين في الدنيا مين لا الليت برضه يعني الليت مين اللي موتور مين اللي موتور ده يعني يقول لك almost موتور بس عشان كده مشهور بالله بالوالجان بريد طبعا مين اللي موتور اللي اليميني سنسوي دياباتيك طب اخر حاجة الكحول بقى الكحول بيعمل نيروبا سي ليه قول انه بيعمل كونسومشن للصيامين للصيامين الكحول هيا بقى كان في حتة احنا تبناها المرة اللي فاتت كانت كمالة الكومتريشن بارابليجيان عليهش انا هاتف كومتريشن بارابليجيان ايوه الصفحة دي ايوه هي اه جه احنا قلنا ايه على الكومبريشن معلش بس هنا كان المفروض اقولك اول الحصة على السريع ايه الكومبريشن بروفليجي اد ليبل ما تنسوش في الكلينيكال تيجي معاك مسكره النهارده بليل ولا عملي ومكنتتزم بميعادنا خلي بالك عشان تحضر بقى عشان الفترة اللي جايه الحصة ايه الحصه ال11 ال11 ورمي بالك كتير بيشتغل لما نيجي نوع نمسك الفارابليجيا ولهيميبليجيا نصدق نظري وعمري مخاربائين فيهم تخرج بقى حفظه تراحت قرام ونسيبه بقى خرص كده هو نيورد انظامه كده هو بسيط مادة سهلة ان شاء الله وتبقى انت كده العمل كمان هيدعمها اكتر يبقى الكومبريشن قلنا ايه يا ولاد قد زليب البلو زليب الجرالي ها؟ ان بروجرس اوف كورس عرفنا الاكسترا ميدولاري من الانتراميدولاري ازاي الاكسترا ميدولاري ايرلي روت بين ليدز تنكتير انكيتير ديستربنس والانتراميدولاري كانت العكس وخلاص ايه اللي بقى الصفحه على كده جينا احنا بقى عملنا ستيجز دي كلام كده مش مهمه قوي انما كانوا يقولوا ايه في فلاستيد ستيج بص يا دكتور هو السؤال فلاستيد ستيج الفرق ليه اكستنشن دي وكلمة Paraplegia Infliction اكتب إن ده كلام قديم ما عادش حد يقول كلام ده بلا Extention بلا اه ممكن اقول وابعرفه بس اعرف ان ده كلام ايه ده لكن تقول لك الدكتور السري Paraplegia Infliction ويقول لك يا راك ايه العاك ده ال Paraplegia اللي هي العادية اللي هي ايه بقى ال Spastic Stage ما هو وقل لي مين في رجلي أبعى فليكسور ولا إكستنسور؟ فليكسور خير أبعى يبقى مين اللي سباستيك؟ مين فليكستنسور؟ عشان كده تلاقي رجلي مفروضة في بعض حالات ليه؟ البرابليجيا بيلاقوا الفليكسور بقى سباستيك قوي وده نادر يقوم المريض رجله تبقى فليكسور عصا بصراحة طب انا بقول الكلام؟ لو ليه عمال اقول انه هو مش مهم؟ عصا بصراحة انا شوفنا بأنينا يعني يعني تلاقي فيه مفاريق كده باراضيجا وتلاقي رجله الاثنين بص مترونين كده طالعه صايره تلي ماشي كده اهو رجله مفروده كده باراضيجا extension في واحد بقى رحمه الله كان باراضيجا انفلكشن فكانت الفلكس هوموريس استاتيك فتلاقي بص هو عمل ازاي كي واقف كده وتلاقي رجله فلكسد كده في بص ماشي عامل كده ماشي ورجله فلكسد في ناس على فكرة لو ده تلاقي راجل ماشي في الشارع كده في نشاط وبعمل عامل فليكشن كده دي المشكله في يمكن لو بارابليجيك يبقى الفليكسور مرستيك هو ده اللي بيورم تشو ميكانيكي في الاخر دي الاستيجيشن اكس ري طبعا كلام فارغ سي تي سكان تكتب عليه مصفوفكم ام ار اي يعني لما موزه واحد اتشل هعمل له ايه مش هعمل له ايه ما انا هعمل الرنين لمين اعمل الرنين لمين ده جلل يا بشكل كومبريشن ونفسي اعرفه ايه هو عشان اشيل الكومبريشن طب ايه رايكم انتوا عايزين الكومبريشن يبقى ايه انترا ولا اكستر اكستر عشان يتشرح ان الانترا ده يعني ده بلوه هنعمله ايه مايلوجرافي اكتب كان زمان كده سماع شعبه الصبغه اشعاب التكال في على طول الوقت السيتي رانين وخلص الدور سي سيفر للمعرفة ولكنها ما ملنعملهاش برضو هنا طول سيف ده الجوان بريه تقولي سي سيفر ايه جهلات اصلا ما لقى دي بص خريف بقى تفهمني كورد الكورد ده ايه حاجة فاسكولا دي عليه كومبريشن من بره ولا من جوله ما انضغط عليه امت الكابيلر اللي هي بتصابلها الاسفانجر كورد نفسه الكابيلر بريشور ايه عالي فبقت توز ار بي سي وممكن بعضها يرابتشور فقال ايه الار بي سي تروح فين للسي اس اف فحصلها لاي سي اس اف فالسي اس اف يبقى لونها كده بسفر شوية من البيجمنت بتاعة الار بي سي المفرعة وسموها زانسو كرونيا كلام مضحك تكتب يعني اكتب على السي سي في اكزيشن اكتب ايه كلام كوميدي ده كوميديا اه هقولها للي بيسألني لكن في الشغل لا سي سي يا دكتور التلاته تعمل سي سي البرابليجيا الاوي الكلام ده كان قبل الايه السي ما يطلع يابا السي تي طلع طلع كام تمانين يا دكتور ولما ضغطنا على الكابلري بقيت تقوز بروتين وبلادما بروتين وفاكترزو اوف كواجيوليشن في السي اس اف فخذنا السي اس اف سيبناها شوية اتجلطت لوحدها كتعلامة من العلامات الكمدريشن اسمها سبونتيني واسكواجيوليشن للسي اس اف الكلام بقى مش هنعد ايه نعمل فيه طب بقولك ايه لما البروتين يزيد يد انت في السي اس اف اي سائل خدتونا منك ا اسيتك فلويد بريكر فيوجل ولقيت فيه بروتين هاي هقول لك ده اوكسيديت طب فين الال انفلاماتوري سيلز مفيش انفلاماتوري سيلز عندك عشان كده مكتوب ايه مفيش سيل فايتو البومينس ديسوسيشن يعني في بروتين كتير بس مفيش انفلاماتوري سيلز كتير والكلام ده برضه في الجوانبري بري طبعا كلامي ده يتاحك هما تو فروين ايه تريال او الفروين سندروم خذاك ان الحاجات دي بتعبي دلو في كيك التاسولوجي قول لي بقى السي اس اف اكزامي لو في سباينال كورد كومبريشن تلاقي سياتيك فروين سندروم قال هما الثلاث هبابات دول زانسكروميا والبروتين بتاعه ومش عارف ايه بصوا ده كلام مش بركتيكال سيادتك لا طبعا ده كلام مش بركتيكال بس حبيت اوضح سيادتك كيف وفي الاخر طبعا كله بقى كلام ايه ما فيش بقى حاجة يعني العلاج شيل على طول خلاص يا عمد شيل واخرص في بقى حتة اتغيرة في سورس روت في الجنرال سورس روت دي مسألة الله هالي مشان ليه النيورو اخلص منه اول بول مش هيبقى عقبة لو سبته هيبقى عقبة اخلص يعني بحيث انا بعد ايه بص الكلام ده كله هنرجع نقولوا الاسبوع ده على عيانين نظري وعاملي يبقى انا لازم اجشرح نيورو ريفيجن في الاخر خالص تقوم انت بتكيش بقى يا ده يقول نيورو ريفيجن سيبه بلاش قلب الدماغ يلا خليك في البيت ايه طب الجامعه دي في رهام السنه دي في, في رهام الـ 150 سؤال فيهم ثلاثين سؤال من دين وعلى رغم ثلاثين سؤال خذ يا دكتوراه عشان تبعلك سالكارديولوجي ماليان كيلينيكا للصبح واليتشيب كيلينيكا للصبح والنيورو كيلينيكا للصبح والأبدومت كيلينيكا الصبح فين بقى النظر هصلك فين؟ ده كان حصل في سنة من السنين وكنت وكتنا في منتهى الساعات في هذه السنة تقول احسن عشان نتحرمهم ان شاء الله يحصل كده السنة دي بإذن الله اللي فاكر نفسك كان علم بصور سروت اكتب على الشمال بصور سروت كده كلمتين في البسيط عشان تبقى انت برضو ايه تخلص اكتب يا حبيبي انفكشن فيرال وبكتيريا انفكشن فيرال وبكتيريا وبعدين اتنين بلاد بيزيز بلاد بيزيز والبلاد بيزيز تلاتة استبعوا عليكم اخدنا واحدة اللي هي له كيميا وابلستك أنيميا واجرانيروسايتوزيز ايبا تاني انفكشن فيرال وبكتيريا أمراض الأزهار، أمراض الدم، إغلانيوسايتوزس، لوكيميا. الثالثة، السبب الثالث، غروس فرنجيال نيورالجيا. غروس فرنجيال نerve فيه مشكلة، في عرض بصورة غلط. بس كده بص بقى على الأسباب اللي ماتوبة عندنا كثيرة. أكيد فولكلار تومسليت، إكتر جنبها حرارة عالية جدا اي طفل ايه ستبقول ماله ده حرارة اربعين ما تشوف زوره لا يكون في الليوز اكتر حاجة بتاع في العيال الحاجات دي طبعا لودو هيك جاينا دي سيليولايتس اعرفها دي اشان ايه بسكيو الحاجات دي سيليولايتس في الفلورو فيرال على فكرة فيه قول مقصور لو تحب تكتبه The communist cause of source root viral The communist cause of source root viral وعايزك تكتب على عنوان الصفحة صور صوروط ان دي بروبلم بروبلم صولدي دي صور صوروط واحد عنده فيبر صور صوروط ما بتعامش تقول لي اي حاجة ولا ايه ولا هتقول لي ايه لا طيب دينسان تانجاينا مهيبة جدا وفتكر البتاع دي فاكرين اسمها الورجانيزم اسمه ايه بوريليا بينسينكي في والفيوزي فورم فاكرين الهباب ده وناس وعلم على الهاليوتوز يعني ويجي الراجل يقول لك ايه حالة لانج أبسس أو بروكيكس وهو ايه تان وفي الهست فاتت انه ايه سوق عنده هاليوتوز ومش هاليوتوز عشان لونج أبسس أو بروكيكس يقول لك طب ايه كمان في انفكشن مشهورة قوي تعمل هاليوتوز وكليه بتجلم كده مشهورة جدا تعمل هاليوتوز فضيعة وعايز فينسان تنشبك اكسلا خرز العبه خرز والت <تصفح> ابيض <تصفح> انا بولك على الاهوان سبب وربك بسبب الاسباب. انت بتستهموا بالحاجات الصغيرة دي تقعادي تنططلي وانا مش حاكوا عايز ايه عايز الزين سنتان جاي لكن ما تطلع من بوقك واخلصنا وتروح يا تحنيلة اللي عادة خلف ما احنا خدنا الكلام ده زمان في سنة ثالثة وخدنا في الكوميونتي، ما حصل شيء حصل يا قبلة مش كده ما شوفتي. بعد كده هو ابو ما تنساش القعدة في الابو جلوتايتس حتناها في الان ممنوع استخدام التانج دي بريسكو فاكرين في الابو ممنوع استخدام ايه التانج دي بريسكو نحسن بيعمل الفاظو فيجا وبيعمل السعافة فليكس سبازم ده في الان من غزم الكلام ولا مش فاكرينه صح وفي الاطفاء غاية ده انتوا كويسين اهو كان دي ده مش مؤمن بها لوكيميا مونيكلوززي هيربانجاينة تحك كوكساكي ودي الجلوس وفرينجي الدورانش ايه اللي بالصفحة FMF المسألة المتكررة هم البحر قبل المتوصل ريكاران اكتب على عنوان بقى ريكارم فيفر وأبدو من البي. دي بداية المسألة بكرم فيبر عندهم عندك المرض ده يا عيالنا ولد المرض ده يعني بصراحة كتير جدا لما افتكر هو مش شرير هو ان بس موضوعنا مش شرير بتشوفه كتير كل شوية فيبر وايه وبطن بتوجع طب بطنك بتوجعه ليه بقى بريتونايت بريتونايت يبقى ساعه الستاك هيبقى فيه تحاليل اللي هي بتدل على ايه الفلابيشي الليكو سايتوزيس السيري اكتو بروتين اللي هي الثقار ودور لي الأميلويد ايه يا لأ مش عارف في أخي الواتف اخويا زي ما مش عارف تلاقي ليه وتلاقي الواتف ايه بقص عمد لها وقلت ليه مادمي كيس ليه بضبط ما ياخد حاجة انا تجلت في مثل ايه كتفلان تليه تحس كره. تلاقي ده بتكرر وقدامك انت شخصيا فخورك وانت مش واخد بالك ده ايه في المافي يا واجد اضحى في الوقت هجيله اميلويدوز يمنيل بعد كده وتنتقل وبعدين تعالى تشتبه في ايه ابل النساء تفتح احبطه ما يليقيش حال مدوثه ايه كلشيسين وخلي بالك من الاميلويد ايه ده مادة بتطلع من اين من الليفر اين ريس بولز لاي حاجة كرونيك انفلاماتوريك يعني ما تيجي تمسك الروماتويد، ما تمسك اللانج أبس برومكيكس الهمالة دي FMF أف. تلاقي فيه سايتوكاينز شغاله من الالتهاب بتقول الليبر يا ليبر طلع اميلويد ايه اميلويد ايه وتترصب بقى حبيبي في الكبني في الاخر ايه نيفروتك سندرون كوروني كرين الفيليا ايج تبقى المسألة ويبقى روحنا يلا يا سيد Recurrent abdominal pain, welfare. زائد Änare atttag. ممكن att jag är för att jag är för att jag är för att är för att jag är för att jag är för att jag är för att jag är för att är för att بعدين روح نكمل عمل ناقص لور ليمبي إنيما بافنيس بروتينورية اللي بدخل فيها جميل عم يلدوز الكبدني نفروتي بعدين ممكن بعي وصلها سمة في الاخر خال وصلها زين كوروني كرينا في بدها كانت داينوزس من البداية ركتر وخبرك زي ولو تشخص من أول هياخد قرص كل شيء سيم قرص يوميا فقط من الحياة هيمنع الـFMF التاكس وبالتالي يمنع السكولي بتاعة الأميدوز فسيبالي كانت 3 نيورو مع ساي بقى